لا اله بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران علم القران خلق الانسان علمه الباء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسبوا الميزان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 خلق القن انسانا من صلصال كالفخار خلق القن انسانا من صلصال كالفخار وخلق الجن من نار, نار ففي اي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ربكما تكذبان يخرج منهما النؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 تكذبون يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء بِكُمَا تَكذِّبَانَ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَن ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْفَعُ الْمُجْرِمُونَ فيؤخذ بالنواصي والأقدام يا رسول المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء كذبان هذه جهنم هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميمها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 كَتِبَان فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما تكذبان من كل تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاء نوام استبرق وجل الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان ناصرت الطرف لم يطمثن انس قبلهم لم يطمثن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كانه لَيَقُولُ الثَّوْلُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءَ يَرْضُفُ مَا تَكَذَّبَا هَلْ هل الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ هَلْ جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان آلائ ربكuma تكذبان فيهما عينان قاطعتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيان كذبان لم يطمثهن انس قبلهم وداجا فبأي آن متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرار